القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الاراد يسامو رسول اهل العزاء القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الاراد يسامو رسول اهل العزاء القول قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراد يسامو رسول اهل